إلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآسينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتسل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ناوم له ما في السماوات وما في الأرض من لا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 أمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالحروة الوسطى لانفصام لها والله سميع